واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا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 بأجل الاسماء بالإيمان يا ايها الذين امنوا يناديهم بهذا الاسم مذكرا لهم بما اتصفوا به من ايمان وبما تحلوا به من فضائل من لازميها وطابع المتحلي بها ان يستجيب لله طائعا راغبا وراهبا انها الاستجابه لله وللرسول انها الطاعه والاستقامه والثبات على شرع الله وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم مهما كانت الاحوال والظروف انها الاستجابه حين دعوه الله ورسوله لاجل حياتنا انها الحياه الحقيقيه حياه القلوب فمن مات قلبه معنويا فهو ميت الاحياء وان كان قلبه ينبض بالحياه الحسيه استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله وللرسول بفعل اوامره وجلناب ونواهيه استجيبوا لهما بالاسلام والاستسلام له بالطاعه والخلوص من الشرك ان الاستجابه لله وللرسول نور وان عدمها ظلام دامس يتخبط فيه المعرضون عن امر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الم تعلم ان للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس المهاد للذين اطعوا اوامر الله وانقادوا لاوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وصدقوا اخباره لهم الجزاء الحسن وهو الجنه اما المعرضون فلهم العذاب المهين لا يستطيعون ان يفتدوا منه ولو بمئل الارض ومثله ذهبا لا يقبل الله منهم يوم القيامه صرفا ولا عدلا اولئك لهم سوء الحساب في يوم المعاد يناقشون عن النقير والقطمير والجليل والحقير ومن ناقش الحساب عذب انهما صورتان متضادتان في صنفين بينهما بون شاسع واسع وجزاؤهما كذلك جنة وذاك نار هذا رضوان وذاك غضب وخسران انها صورة الاستجابه وصورة الاعراض صورة الحياه وصورة الموت المعنوي وان كان ينعم بحياه الاكاسره والاباطره يا عبد الله يا عبد الله ما موقفك من هاتين الصورتين هل الاستجابه ام الاعراض ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ظنكا ونحشره يوم القيامه اعما هل يراك الله حيث نهاك ويفقدك حيث امرك من قدوتك من دليلك رسول الله وصحابته ام ابليس ومن اتبعه وهواه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا كان مثالا يحتذى في الاستجابه لامر الله ولا غروه في ذلك ولا غرابه فهو المختار ولكن هاك صورا هاك صورا من حياة صحابته الاخيار الاطهار نبراسا يحتذى ونورا يجلو الظلام ومشعلا يهدي الحائرين كانوا مستجيبين لاوامر الله ونواهيه في لحظه الامر كانوا اذانا صاغيه لما تؤمر به وقلوبا واعيه لما توجه اليه ولما تنهى عنه هاك صوره جليله واضحه جليله جليه واضحه انها تلك الصوره الحيه لتحريم الخمر حيث تدرج الله في النهي عنه ولم يصرح به الا في اخر الامر فكان الصحابه رضوان الله عليهم يقولون اللهم بين لنا في الخمر ام بيانا شافيا حتى نزلت يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام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 ان سالت بالخمر التي اهراقها المسلمون استجابه استجابه لنهي الله سبحانه عن الخمر وانظر الى عجيب استجابتهم فيما رواه انس بن مالك كما عند البخاري ومسلم يقول يقول انس رضي الله عنه اني لقائم اسقيها اي الخمر ابا طلحه وابا ايوب ورجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا اذ جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر قلنا لا قال فان الخمر قد حرمت ماذا قال ابو طلحه صاحب البيت فقال يا انس ارق هذه القلال وهذه الجرار الكبيره قال فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر هذا الرجل بل لقد كسروا تلك القلال مسارعة في الاستجابة لأمر الله وتلك صورة لرجالهم هاك صورة أخرى لسرعة استجابة نسائهم لما نزلت آية الحجاب يا أيها النبي يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لما نزلت هذه الايه خرجت نساء الصحابه كانهن الغربان قد لبسن السواد استجابه لامر الله ما اجمل هذا المنظر حينما تدفع اليه استجابه لامر الله ورسوله بل ان نساء الانصار عندما نزلت ايه الحجاب وهن بالمسجد شققنا مروطه وتسفعنا بها لم يسوفن لم ينتظرن العوده الى الدار لتهئه لتهئه اللباس انها سرعه استجابه هذا من عموم الصحابه لكن هاك افرادهم انظر الى هذه القصه قصه ابي بكر رضي الله عنه مع ابن اخته مصطح حينما تكلم في قصه الافك اقسم ابو بكر رضي الله عنه ان يقطع النفقه التي اعتادها التي اعتاد منحها لمصطح فنزلت الايه ولا ياتي لاول الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم عندها قال ابو بكر رضي الله عنه بلا والله بلا والله اني لا احب ان يغفر الله لي واعاد النفقه الى مصطح الذي اذاه في عرضه وقال لن انزعها منه ابدا وعندما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال ابو طلحه يا رسول الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بيرحاء وانها صدقه لله ارجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث اراك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذا كمال رابح ووضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاقربين وكذلك قام عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين قال يا رسول الله لم اصب مالا قط هو انفس عندي هو انفس عندي من سهمي الذي هو بخيبر فما تأمرني به قال احبس الاصل واسبل الثمره واستجابه لامر الله في تلك الايه قام عدد من الصحابه رضوان الله عنهم باعمال مشابهه لعمل ابي طلحه وعمر رضي الله عنهم عباد الله حينما ينعم المجتمع الاسلامي بامثال هؤلاء يكتب لهذا المجتمع يكتب له الخلود ويكتب له البقاء وتكتب له الرفعه والسمو ويحيى ذلك المجتمع حياه طيبه تحوطها عنايه الله وحفظه حينما تستجيب الامه حينما تستجيب الامه لامر الله ورسوله فانها تحاط بسياج العزه والمنعه والعلو ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين حينما تستجيب الامه لامر الله تربط حبالها باعظم الحبال واقواها وامتنها حبل الله المتين فتستمد منه النصر والتمكين ولا ينصرن الله من ينصره ان الله حق قوي عزيز حينما توجد هذه القلوب المخبطه والنفوس المشربه بحب الايمان تحمل الطمانينه والسعاده والرخاء لانها استجابت لداعي الفطره وداعي السماء حينها تردد وعجلت اليك ربي لترضا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجئ يومئذ وما لكم من نكير اقول يوم اقول قولي هذا واسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعليكم باستجابته لرسوله والثبات على ما يرضيه الى ان نلقاه تعالى وان يغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات انه غفور تواب رحيم الحمد لله رب العالمين الذي اعد الجنه بمقتضى فضله وكرمه لعباده المؤمنين واعد النار بمقتضى عدله وحكمته للعصاة والكافرين احمده سبحانه لا احصي ثناءا عليه واشهد ان لا اله الا هو وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اصحابه واتباعه المؤمنين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله لقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من عدم الاستجابه لله وللرسول فقال في اخر تلك الايه فقال واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه اياكم عباد الله أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك وتختلف قلوبكم فإن الله يحول بين المرء وقلبه يقلب القلوب كيف يشاء ويصرفها أن شاء روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو مقلب القلوب انه تعالى املك لقلوبنا منا فهو ينذرنا ويحذرنا من التولي عن شرع الله وعدم الاستجابه له ولرسوله صلى الله عليه وسلم انه تعالى يعلمنا بان عدم الانقياد وعدم الاستجابه من عوامل الحيلوله بين المرء والاستقامه بينه وبين معالم الحق بينه وبين ما يشتهي جزاء وفاق فلما زاغ ازاغ الله قلوبهم إن على, ان على المرء المسلم ان يكثر من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك كما كان يدعو بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أصحابه عن هذا الدعاء فقال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء عباد الله لئن جوزي المستجيب والمعرض في هذه الحياة الدنيا بالتثبيت على الاستقامة أو الحيلولة عنها فإن هناك الجزاء في يوم لا ريب فيه يوم يقوم الناس للجزاء يوم يوقفون على ربهم وانه إليه تحشرون هذا اثر الاستجابه وعدمها على الفرد نفسه اما اثر عدم الاستجابه على المجتمع فكما قال تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه فاذا كثر الاعراض وكثر المنكر وقله الاستجابه لله وللرسول نزلت الفتنه فاصابت الظالم لنفسه بفعل المعاصي وغير الظالم وذلك اذا ظهر الظلم فلم يغير فان عقوبته تعم الفاعل وغيره كيف تتقى عباد الله كيف تتقى عباد الله كيف تتقى هذه الفتنه تتقى بالنهي عن المنكر ومحاوله الاخذ على يد السفهاء لا تاخذن على يد السفيه ولا تاطرن ولا تاطرنه على الحق اطرا او ليوشكن او ليوشكنكم الله بعذاب من هم السفهاء من هم السفهاء انهم انهم العصاه وان كانوا عليه القوم تتقى بالامر بالمعروف والدلاله على الخير والحث على الاستجابه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بتحريك نوازع الخير في النفوس واستثارتها حتى تخبت الى ربها وتثوب الى رشدها فعندها تنعم وتامن دنيا واخرى نساله تعالى ان يثبت قلوبنا نساله تعالى ان يثبت قلوبنا على دينه وان يصرفها على طاعته وان يجعلنا من عباده المستجيبين له بامرِه ونهيه عباد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم يا حي يا قيوم فاحينا عزتا على سنتك وتوفنا شهداء على ملتك اللهم احشرنا في زمرته وانلنا شفاعته اللهم اسقنا من حوضه واجمعنا به في دار كرامتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اخذل من خذل الدين اللهم اخذل من خذل الدين اللهم اخذل من خذل الدين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم كسو عاريهم واطعم جائعهم اللهم انهم حفاة فاحملهم وعراة فكسهم اللهم علم جاهلهم واهد ضالهم ودل حائرهم وفك عانييهم اللهم انهم مظلومون فانتصر لهم وضعفا فاقو شوكتهم اللهم اجمع كلمه المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم انصرهم على اعدائك واعدائهم يا رب العالمين اللهم كل اخواننا في الشام اللهم كل اخواننا في الشام اللهم كل اخواننا اهل السنه في العراق اللهم اجمع كلمتهم وواحد صفهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم كل اخواننا في رب المسجد الاقصى اللهم احمه من اخوان القردة والخنازير يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم ربنا ولي علينا خيارنا واستوزر فينا صلحا انا ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين